الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن احتداء بهديه إلى يوم الدين أما بعد أستبقنا الكلام على فوائد خمس آيات من الفاتحة وهي قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إِيَّاكَ نَعْبُدُوا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيمُ إِنْهِدِنَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ تكلمنا على ما تيسترعنا وحضرنا من فوائدها والإنسان حين يتكلم على فوائد شيء من كلام الله عز وجل إننا يتكلم بحسب علمه وفهمه وإلا ففي كتاب الله عز وجل من فوائد شيء كثير وكبير انتهابنا الكلام إلى قوله تعالى قول المضوب عليهم والالظامين تدين على أنه يجب علينا معادات هؤلاء وبغضهم وعدم مناصرتهم سواء ناصرناهم بعضهم على بعض أم ناصرناهم على أحد من المسلمين فكل ذلك حرام لكن الثاني أشد وأعظم أما محبتنا أن ننتصر بعضهم على بعض فإن هذا لا بأس به إذا كان هذا المنتصر أهون على المسلمين وعلى الإسلام من الآخر ولهذا قال الله تعالى الإفلام من غلبة من فئة الأرض وهم من لا جعلبهم سالبون في بعض السنين لله الأمر من قبل ومن بعد ومن إذن يفرح المؤمنون بنصر الله يعني بنصر الله الروم على الفرص، ونحن عارون أنهم لن يفخذوا ذلك إلا وهم محبونه، لأن صلاحه بشيء إلا وهم محبون إليه. فلما فلاح رجع علينا إذا أحبنا أن ينتصر بعض الكفار على بعض بكونهن أهون من الآخرين وأقل خطرا على الإسلام والمسلمين، لكن الجميع، الجميع. يجب علينا أن نتبرأ منهم وأن نعاديهم وأن لا يكون بيننا قبضهم ولا. قال الله تعالى: ولئن كفروا بعضهم أو ليا بعض، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذواهم دون الله صاراة أو بعضهم أو بعض. ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهوى مذالين. فَتَرَى الَّذينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مُسَارِعٌ فِيهِمْ يَقُولونَ نَخْشى أَنْ تُصِيبَنَا دَاعِيَةٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَعَسَى اللَّهُ يَتَبِنَ فَتْحَهُ أَوْ أَمْلَنَ مِنْ عُنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَصَفُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَادًّا وَفِي قَوْلِهِ قَائِلِ النَّظُورِ عَلَيْهِمْ الظَّالِمِينَ تَنِي عَلَى أ بل استكتاراً الحق ما العلم به ولا جهد بالحق ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي الإنسان أن يتعلم أن يتعلم حتى لا يكون من الظليم وأن يتعبد حتى لا يكون من المغضوب عليهم وطلب وطلب العلم قد يكون فرضا على العيان وقد يكون فرضا على الكفاية وقد يكون مستحبا فهو فرض على العيان في كل ما يتوقف عليه العلم بالعبادة التي يتعبد بها العنسان فالطهور والصلاة يجب على الإنسان أن يتعلن منهما ما يحصل به واجب وكذلك في الصيام وكذلك في الحج وكذلك في الزكاة وعما فرض الكفاية فهو ما لا يتعين على الإنسان من العمل به فتعلمه فرض كفاية قام به من يكفي سقط عن الباقي وعما قسم الثالث وهو السنة فهو ما يكون فرض الشفاوة إذا قام به من يكفي فإنه يكون سمة في حق الباقي وإنني وإن بهذه المناسبة أحث إخواني ولسيما الشباب منهم على أن نحرص على العلم الشرع لأن الناس الآن في حاجة ماسح بل في ضرورة إليه لكثرة الجهل الجهل البسيط وجه المرك فإن كثير من الناس لا علم عندهم وكثير من الناس عندهم علم ولكن ليس عندهم فهم وإني أرد بمثلا لذلك لما سمعته في هذه الأيام أيام الشتاء أن بعض الناس قال الأفضل للإنسان إذا كان عنده ماء ماء دافئ وماء بارد أن يتوضع بالماء البارد وكلما كان أبرد كان أفضل يقول ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن مما يرفع الله به الدرجات ويكفر به خطايا يسباغ الوضيع على المكان قال فينبئ أن يختار الأبرد لأنه أكثر للإنسان وهذا جهل عظيم وفهم قاصر والرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل الوضوء بالماء البارد أو إسباغ الوضوء بالماء البارد، لكن قال إسباغ الوضوء على يعني أن الإنسان لا يمعه فأهت استعمال الماء عن إسباغ الوضوء فليس بغوظه مع كراه في السماء الماء بشدة برودته ولا يريد وصل عليه الصلاة والسلام من أمته أن يعد الإنسان عن الماء الدافئ المناسب لتدعاته إلى الماء البارد الذي قد يفوته الإسباع والمعروف من قاعدة الشريعة العظيمة أنه كل ما كان عيسر فهو أفضل وأولى قال الله تعالى يريد الله بكم النسق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر وكان يبعث أصحابه ويقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وكان عليه الصلاة والسلام لا يخير بنا شيئا إلا اخترأ صراحنا ما, ما لن يكون إثنا ولا شك أن الأيسر من إنسان إذا عنده ماء دافئ وماء بارد، أما توضع الماء الساخن، ورؤه الماء الساخن ليس إثمًا، إذا الرسول عليه الصلاة والسلام الخيار بين هذا وهذا لاختار الدافئ على ه، وعلى هذا فأكون قول بأن اختار الماء البارد أولًا بلا علم، وإن شئت قل أولًا بلا فهم، فأنا أقصد إخواني ولا الشباب على العلم والفهم والتأني في الأمور وعدم التسرع في الحكم على الشيء حتى يثقل ذلك وكان بينا بأن المقام خطير فكلمه الخطأ قد يسوء انتشار الناس منها في مبادئ أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا من العلم الماثر في الصالح وأن يجعلنا ممن فعل الحق حق, حق يتبعه ورأى الباطل باطل موجوده إنه جواب كريم